وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعقيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما الس فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا